ومثل الذين يُ أموالهم أَمولَهُم بَتِغَ الله رضَّاتِ اللَّهِ وتثبيتا من أنفسهم مِنْ أَفُسِهِم وَمَثَلَُّينَ يُ فِقُونَ أَم وَلَهُ بَتِغَ اللَّهِ ومثل الذين يفقون أموالهم بتطعأ مرضات الله وتثبيت من أنفسهم ومثل الذين يفقون أموالهم بتطعأ مرضات الله وتثبيت من أنفسهم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 وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها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 وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت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 وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أُكُلَهَا من بربوة وابل فآتت أكلها. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين يفقون أموالهم بتبغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها.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 ومثل الذين يفقون أموالهم بتطغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها.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 ومثل الذين يفقون أموالهم بتطع أمراض الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ كلها.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 ومثل الذين يفقون أموالهم بضعا أمرضات الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ كلها.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 أو ليد احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار؟ أي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 فيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار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 أو يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار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 تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر تجرى له فيها مِنْ كل الثمرات وأصابه الكبر تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل كل الثمرات واصابه الكبر تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار له فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار له فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ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 من كل الثمرات وأصابه الكبر تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتْ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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت 119. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت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 119. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.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 119. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم لا يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وإعنب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 119. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 119. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم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 119. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ 119. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم يا أيها الذين آمنوا أن أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم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 Anfiquo min tabat ma kesabet um ve min ma echrjana l-kum. Ya ay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 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم ومن ما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيم يَمُلْخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّ مَمْلَخْبِيثٌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّ يَمُلْخَبِيثَ منه, من مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّ مِنَ يَمُلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّ مَؤْمِنٌ خَبِيثٌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّ يَمُلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّ مُلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّ يَمُلْخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمُّ مِنْهُ مِنَ مَمَّ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا باخذيه الا ان تغمضوا فيه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد واعلموا An Allah hamid, ve alamı an hamid, ve alamı an hamid, ANNA ALLAHU GHANIYYUN HAMID WA'LAMU ANNA ALLAHU GHANIYYUN HAMID WA'LAMU ANNA ALLAHU GHANIYYUN HAMID An Allah gani hamide, veğlem. An Allah gani hamide, veğlem. An Allah اعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد، أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا. أن انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ما أخرجنا لكم ومن ما لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا باخذيه انا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن مما اخرجنا لكم ومن مما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيم مَمّ الْخَبِيثَ مِنْهُمْ تُنْفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُمْ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد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 مَمَّ الْخَبِيثَ مِنْهُمْ تُنْفِقُونَ وَلَا تَمَنَّمُ الْمَخْبِيثَ مِنْهُمْ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِنَّا إِنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد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 مَمْلَخِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمَ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 يَمُلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُ فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن مما اخرجنا لكم ومن ما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيم مُلْخَبِيثٌ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَا تَيَمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُ بِأَخِذِهِ إلَّا أَن تُغْمِضُوهُ فِيهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء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 والله واسع عليم والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم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 يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَى الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَى الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 يؤتى الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتى الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَى الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَى الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 الباب وما يذكر إلا أُلُّ الأَلْبَاب وما يذكر إلا أُلُّ وما وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وما يذكر إلا قولوا الالباب وما يتذكروا الا قولوا الالباب وما يتذكروا الا قولوا الالباب وما يتذكروا الا قولوا وَمَا يذكر إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يذكر ذكر إلا أُلُل الأَلْبَابُ يُؤتِ الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤتِ الحِكْمَةَ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إلَّا أُلُل الأَلْبَابُ يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤت الحكمة من يشاء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 كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا يؤلُّ الألباب يأتِ الحكمة مَن يشَابَ وَمَن يُؤتِ الحكمة فَقَد أُوتِي خيراً كثيراً وَمَا يَذَكَّرُ إلَّا أُلُؤُلُ الألباب الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤت الحكمة من يشاء ومن تَلْحِكَمَةَ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابِ وَمَا نَفْقَةٌ مِنْ نَفْقَةٍ أَوْ نَذْرٌ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ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 نفقت من نفقة أَوْ نذرتم مِن نذر فإن الله يعلم وما نفقت من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم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 نذرٍ فإن الله يعلم وما نفقت من نفقة أو نذرٍ من نذر فإن الله يعلمه وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ومثل الذين يفقون أموالهم بضعة أمرضات الله وتثبيت من أنفسهم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 ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستُم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 نذر فإن الله يعلمه ومثل الذين ينفقون أموالهم بترقى مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم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 ولا تيمن الخبيث منه توفقون ولست بآخر إِلَّا أَنْ أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 نذر فإن الله يعلمه ومثل الذين ينفقون أموالهم بضاعة مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم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 بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 نَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتَ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 يَمُرُّ الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَا تَيَمُرُ الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُ بِأَخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُ فِيهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد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 نذر فإن الله يعلمه ومثل الذين ينفقون أموالهم بضاعة مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم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 نفقت من نفقة أو نذر من نذر فإن الله يعلم